قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ قَالَ إِنَّهَا سِجْنُكَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَقَدْ أَصْبَحَ إِلَىٰ رَبِّهِ وَأَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِنْ مَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَسْلُو إِلَيْهِنَّ